oul el el el el elan oul el el el el elan amalek ma mertehch malek n3atiha menna o أمير يحلل بيبان رهم جاي غيني جان أمير يحلل بيبان رهم جاي غيني جان نسي صهري يتشي بيات غير هاد الموندو صعيب مين غادي نجيب بقا ديت شوقا ومرا يخدم في البحر هايم ما في جيول هايم سيدو كفولا خادر سيريقا ايدي سوء أربوني آه يحيان ميطو ويحيان بارولي وريدها الريفا أمو حب التيفو فالو ملاخيرا نعطيها من ناقير هتسي بن نخرجوا الميريا حلي البيبان راهم جايين غير رجال الميريا حلي راحة البنّا عشي نقعد يا يغيل هنا بيد الهدّا متمنّا يا عقلي حفا راحة تلفا خلط هات صفا لخدمة لحرفا عيّا موموس طايفيّا والمهدي رحيم راحيمو عيّا دور دي تيريقو صاحبي خويا الشاب العربي ها هي خيرتي لي قودت السر قربا مارودي لي بودرو ها هي حسين و لا فامي بن عطية ها هي بروة طيبي والعبرية ها هي ابي لاقا يقادر فوكا نعطيها من دايرجو هاد السيمانة نخرجوا البير يحلي البيبان راهم جايين غير رجال البير يحلي البيبان راهم جايين غير Azt semányában, a körjó Al-mér, ya hál'l-bibad Ráhom jajíl, gérján Al-mér, ya hál'l-bibad Ráhom jajíl, a hérén négóssé, délérhé, A A I am not sure that's this. I've done it, you go and straw a monday. I a marsey user. Let's track very good. Or do I هتسي من نخرجوا الميريا حلل البيبان راهم جايين غير رجال الميريا حلل البيبان راهم جايين غير رجال ونعطيهم من غير زول هتسي من نخرجوا حلل البيبان راهم جايين غير رجال الميريا حلل البيبان راهم جايين غير رجال Ez a hirt egy CBS-t, ez a módszer egy gadijt.